الله جديد العقاب هزمت عليكم الميتة والدم ولحم جي وَما أَُّ لضيرلَذهأَم غان قَص م قُذَ الصال والموقدة والمتردية والنقيحة وما أَكَلَ أبو إلا ما ذكى ثم وما ذبحاً. مو بيعن تستقسموا بالألام ذلك فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تغشوهم وغشوون اليوم أثمنت لكم دينكم وأثمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن الضوء ورَافِقِ مَا مَوَاسِمَ ضَيْرًا مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم يتسألونك ماذا أُحِلَّ لهم؟ قُل أُحِلَّ لك مُقْتُ وَيَبَاسُ وَمَا علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم تَقُولُونَ مَن أَمْسَكْنَ لَكُمْ قُسْ نُ الله عَلَيْهِ وَتَقُولُونَ إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وَطَعَمُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَمُ فُلْطِلُ الْلَّهُمْ ونَاسُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُنَافِقَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوسِنْتِ قَبْلِكُمْ وَمَا كُنَّا مِنَ الَّذِينَ نُسِخَ كِتَابٌ مِنْ قَبْلِكُمْ أَسَيْكُمْ نَجُورُهُنَّ وَمِنْ غَيْرِ سَائِلٍ That I see tomorrow, I will Kairomussäsi siä olämus täpi viäuk. ko se hävipaämänlu ترجلوا جوهكم وأيديكم إلى المرافق Mertin. Yeah. Uh. urun ma sanu yalaykum mu'minun What the <laughs> Yeah ولا ينج리 منكم من كنتم آمناً على أن تعذبوه يقدموه أقرب للتقوى Ota kuva. Inna Allah ehdinu, mitä Vastaa, joka on uskoinen ja on tehty,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 يا أيها الذين آمنوا اذكروا نقمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبتكون إليكم أيديهم فكف فأيديهم عنكم واتقوا وَلَا نُنَزِّلُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ وَلَقَدْ أخذ الله مني بني إسرائيل وضعتنا منه سنعشر نصر وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم ولي وان ترسموهم واقروا فالله حسنا Có là phòng phòng há sẽ nên là uí là وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ كَنَّا تَنجِرِي مِنَ الظُّلُمَاتِ même’ dans ce vol cam courtenfant eu vol la فَبِمَا مَا نَقضُوا عَهْدَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يحركون الكلمة عن مواضعه ونسوح الظن مما ذكروا به ولا تزال تطلع على وعنهم وفع إن الله يحب ومن الذين قالوا آمَنَّا بِاللَّهِ ثُمَّ تَوَلَّوْا فَأَعْرَضُوا فَأَعْرَضُوا مما مَا أَنَشُخُ ضَمَّ مَاذُ يَرْضِهِ فَأَضْرِمَ مَا فِي سوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا لا كتاب قد جاء ثم رسول ما يبين لا ثم كفير قد جاءكم من الله Yhdi به الله من التبع رضوانه سبولا السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه وعيا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو مريم قلت من يملك من الله شيئا إن أراد أن يملك المسيح مريم وأمه ومن في جميعا وَلِلَّهِ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَنَّ والله على كل شيء قدير وقال في Naskaraa nakhnu adnākullāhi wa aqifāuhu Qul إذا بفُول بذنوبكم، بل من من خلق يُرْ لِمَنْ أَشَاءَ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ <تصفيق> وَإِنَّ لِلَّهِ والاين من جاءكم بكير ونبي وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ قُرُونًا نَّعْمَلُ عَلَيْكُمْ يَا لَسِيفُ وَجَعَلْنَا قُلُوبَ كَثِيرٍ أَفْسَدْنَ مَا لَمْ يُفِئْ أَحَدٌ مِنَ العالمين يا قوم ميدون قلوب ارض المفد تسللتي كان سنوا ولا نرضى ولا اذذري قوم قَالِبُ مُقَاتِلِينَ قَالِبُ ما ولم يتقبَل من الآخر. قال لا أقص لَنَك. قال إن namaya taqballahu min almuttaqin la إِلَيْكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ أَنَا ذِي بَأْسٍ ضِيقٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَنْقُصَ <صحة> <سؤال> أخاف الله رب العالمين <قصح> إني أريد أن وإسمك فتكون من أطحاب النار وذلك جزاء الظالمين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 قال يا ويلة أعجلت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوء فأطبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا ولا بني رائل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأن مَمَّقَصَ لَنَّا سَجَمِيعَ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا مَا أَحْيَانَّا سَجَمِيعٌ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُرْسَلُونَ فِي تِسْعَةِ قُرُونٍ فَمَا كَانُوا ذَلِكَ كَفِيلُ الْأَمْرِ لَمُصْطَفِقُونَ إِنَّمَا جَزَاءُ لَغَيْن مُّحَارِبُونَ اللَّهَ أَلَمْ أَرْسُلُ فِي الْأَرْضِ أَوْ يطلبوا أَوْ ايدى ايدى او تقطى ذلك لهم كبير في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب Il là la vi vôingò ni elleè pozio à Yeah. لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يُرِيدُونَ أن يخرجوا مِنَ النَّارِ وما ولهم عذاب مكين والتارق Za possoè en iyi والله عزيز حكيم فمن تاب بعد ظلمه Naw Allah hayatu go Allah alam ta'lam annahu lan huulqta Oh, oh, anh yêu وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أولئك الذين نا لم يرد الله أن يفرق لهم لهم في الدنيا خير. ولهم في الآخرة عذاب العظيم سماعون للكذب أككالون للسؤال فإن جاءوك فأحكم بينهم أو أعرض عنهم وَإِن تُعْرَضَ عَنْهُ مُبْتَلَيَ يَغُرُّكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَكُنْ تَنِينَ مُلْقِطِ Inna wa la yuqbu al mufssiqi, wtaifa yuhtsimunak ثورات فيها عقم الله ثم وَمَا أُولَا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 All <laughs> لَوْنَ نَزَاوَ جَوُن وَلَا تَسْتُرُوا وَمَنْ لَمْ يَحْصُمْ بِمَا أَنْزَلَ وَكَانَ تَذَكَّرْنَاهُ مُثِيرًا أَمْ نَسْتَبِينُ Tuto Tuto Yht poor spread He فمن تقذت قذيته هو كفارة له ومن لم يحقم بنا Yeah, Kiitos kun And وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً تبقوا الخيرات إلى الله نرجعكم جميعا فينبئ bi uku binan Tâ naụị ma da vu la cáị anhú a hú Ohjelmoimme heidät, jos pääseet on muutoin, että كثيرا من الناس لفاتقون فَأَتَى حُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يبغون وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ Yeah. Alaista minä, joiden wa illa ha vous I'm mm -hmm. 然后<音楽> تبئت ما كانوا يعملون <تصفيق> لا فبئت ما كانوا يصنعون وقال في اليهود يد ULLAT AYNIHIMU ALUNU ZIMAKALU NA YATU UNADTU PATENIU FI YASHAN ولا يزيد عن فأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتقبة وكثير منهم ساء ما يعملون ليس على الذين آمنوا وعملوا وعالحات جناح لا طعموا إذا متقوا وآمنوا إذا متقوا وآمنوا وعملوا صالحات ثم تقوى وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسين يا أيها الذين آمنوا لا يبلغ أنفسهم jayy inna qawlid tananu aidi umarimahu kum la yabluwanna kum جَئِنَا مِنْ وَادٍ تَمَارُ وَأَيْدِيكُم وَرَمَاعُكُمْ هِيَ عَلَمًا اللَّهُ الَّذِي يَخَافُ فمن اعتذى فعز ذلك فله عذاب أليم يا أي A onneen, että olemme wa Meillä onneen, että olemme täällä sawam midan الكعبة يحكم به دوا عدل منكم هذا فالضى الكعفة فارس صعام مساكين أو عدل ذلك قياما ليذوق قبل عفو الله عما سلم ومن عاد والله هو عزيز ذو قو فيل لا لكم قيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عَلَيْكُمْ قيد البرمى دمتم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس ذَارَ قَرَامَ وَهْدِيَ وَالْقَلَائِدِ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ الله أحبو <تصفيق> ما bow جاءت تو بعني كباحضرا احدى كنوله مسنين من الوقت يثنى لا نزوا عزل منكم أو آخران من غيركم إذا إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبت الموت تحبون من باء له من سيقتص من بالله انه ستضلن تري في ثمنه ولو كان ذا قروب فيقتمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قوصا ولا نكتمش اللَّهِ مَا أَسْمِيهِ أَنْ أُصِيبَ اِثْنَانِ فَأَخْرَجْنَا كُمَا مِنْ مَقَامٍ مِمَّنْ لَّذِيْنَ تَفَاءَلُوا عَلَيْهِمُ الْأُولَى يَا يَا رُوحُ كُنْ مَعْنِي بِاللَّيْلِ لَا تَحَسَّسْ Oh, I Amen. Oh. يوم يجمع الله وَإِذْ سَأَلْكُمْ يَنْصِرِيكَ هَلْ أَسِبْ وَعِرِي بِإِذْنِهِ فَسَأَلْفُكُمْ بِهَا فَسَكُونَ صَائِرَةً بِإِذْنِهِ وَسُورِ الْأَمَه وَالْأَذْرَقِ ابْنِ وَإِذ تُرْدُونَ الْمَوْتَىٰ فِي الْأَذِ وَإِذْ كفت Etut bele atse juro. tukuna. No, no, no. Joo, أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي وكنت عليهم شهيدا ما زمت فيهم فلما O al-ta-ala in لهم عفادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع صادقين لهم تجري من تقسها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِمْ وَهُوَ عَلَى كل شيء قدير